أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله سِيمًا بِالْكُفْ عَلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ